معجزات كون رب ما هبط الوحي والبيت الحرام قاد جاء الغرمت نفساها وطافركان والله انسى بحثت حسان حلق باشاعر امام اذان راحه كان بخبا بسكره بعدينا انت واعجابه ثورات الجماهير وختام الكلام والله نهزنا مدينه با Go uh -oh. uh -oh. يا شامنا ازعر فلك روح عديل, عديل, عديل روحك يمنى والرسول يقولها المغرب العربي جراحات اهتسيل فخرنوا مصر وليبيا غنول أرض الجزيرة مهبط الوحي النبيل خليجنا كل السنة وفصولها لبيه يا حمص الغلالا يستقيل يروض تأسود الشرى وزهول لبيه يا حمص الغلى لن يستقيل يا روضة أسود الشرى وزحولها أصحاب بالقاسم شذا مسكن وهيل ينبيك عن دول العظام فعولها تاريخ من نوره عبقه بكل ميل بيارقه بجبالها وسهولها تالله يا عمره حبو تحت الشليل وانت المهابة اللي اثرت الظهولها اعداء الاسلام محى الله العميل قد استباح الارض من مأهولها اعداء الاسلام محى الله العميل قد استباح الارض من مأهولها يدعى الاسد غير استذار الاسف ويل له من اسود تطحنه برجولها ملعون تلعنها السماء كم من دتيل والأرض تل عنه خطاه تزولها لنه تفشى فيه سلال ودليل له غاية والله لن يصبولها نحن بنوا عدنان قهطان الأصيل جدين مرجع للعرب وأصولها نحن بنوا عدنان قهطان الأصيل جدين مرجع للعرب وأصولها وانت الأشم الشام نتجاه طويل نثبرقن لا لا درسيولها تاريخنا ما عاد يطربنا الهذيل نفديك بعيون جراهملول تاريخنا ما عاد يطربنا الهذيل نفديك جرى جراهملول اقلق مضاجعنا ولا رب كفيل من حوض مكه قبل توصل نصر معزز من بعد صدر جميل واهل الغلاي الغلها بقفول مصر المؤذر من بعد صبر جميل واهل الغلاي الغلها بقفولها يا أمة محمد لنا سيف صديل حده برج صلوا على مرسولها شهادة تيرن مانا فيها بديل سموا بها صحابته من هنا سيف الله المسلول واجهاده دليل يوم المعارك أرهكت مسلولها ابن الوليد ابن المغيرة ما يميل يوم الجحافل يجرعون طبولها كم حزبة مرت فيها عدل وميل وقدارنا منع لمجهولها سلام يا شام الفخر كالزنجبيل والله أكبر من جهل مفعولها سلام يا شام الفخر كالزنجبيل والله أكبر من جهل مفعولها إن التمني ما يرجينا النخيل ولابد تأمني نخترف محصولها الله أكبر لم تقف للمستحيل يا خير أمه أخرجت هبولها والموت يأكل بيننا يا أبو سهيل عقاربه بيظلخنا بدحولها حنا ما نتبع لا مظل ولا ظليل حكامنا سنة نبي منقولها. ما نقولها مدام ابو متعب له جنود وفتين اخوانه هرموز الخليج وقولها حنا معك اضربنا صفق مهيل يا قايد الامة وزبن حمولها يا خادم البيتين نكسيفن وخيل نتقامتهم فبلقمم يطولها بالله توحدنا وجيلهم بعد جيل وبليس وجيوشه تجير بالله توحدنا وجيل بعد جيل وابليس وجيوشه تجر ذيولها كل العروبة صف واحد لن يميل ولا نلوم اللي قطع ثالولها بنت اندعتني يا ملكنا تستميل فكري ونابوها مشر حولها يا شامنا الله أكبر والعميل انهايته الله أمر بوصولها عيش الكرامة في ربا ظل الظليل ولا الشهادة ما حل معسولة